لما شو العامله مش العامل, العامل. الكسره على ان هي ان هي اجار مشمول بايش مشمول باللام ها نعم نعم باللام واين اللام لما يقولوا ممنين شي مشمول بينه وعيام جده الكسره كسره ظاهر او مقدره ظاهر شي ظاهر ما أصابني مصيبه توافقون على هذا هذا لا توافقون في <تصفيق> المصيبه الطاغيه هو مين؟ زائد حرف جزاء طيب ومصيبه توافقون ان هو لون مظلم ولعل الضروره استغلت في حال حركه حرف جزاء صحيح نعم نعم ذا فمن حرف جذر زائد زائد انتبه حرف جذر زائد زائد كل لا هذا تناقض ولا توافق توافق كيف زائد زائد ها. زائد زائد زائد بالكسر زائد بالرقم <تصفيق> كلام سليم ولا في خلاف سليم وش السلامه من حب جب زائد زائد <تصفيق> وهو زائد احسن اذا زائد لفظا زائد نعم طيب زائد الاولى لازم او متعدي وزائد الثاني لازم او متعدي حرف جر زائد زائد. حرف زائد زائد الاولى لا الاولى خصوصا والثاني ليش ما سلافه اصلا لان العكس هو الصواب تأمر لا على العكس والصواف أي شيء أفضل زائد وزائد أي من اللازم أو المتعكد الأولى من اللازم طيب. والثانية من المتعكد تأكد ثابت واشتغلهم صحيح صحيح تمام. طيب. طيب ما أسرق مصيبة في الأرض كالجب وفساد الزرور وما أشبه العالم ولا في أنفسكم هالمرض والكسر وفوات الأحبة وغير ذلك إلا في كتاب أي مكتوب من قبل أن نبرأها والمرض في الكتاب هنا المحفوظ كتب الله في مقادير كل شيء لاقيا المستع من قبل ان ابراها الظاهر هنا وهي ها تعود على ايش قيل انها تعود على المصيبه وقيل على الارض وقيل على الانفس والاضهر انها على المصيبه لان هي متحدده ان ان في كتب من قبل ان ابراها بكم في 50000 سنه إن ذلك أي كونها في كتاب على الله يسير فليس يصب عليه شيء لأنه لما خلق القلم قال له اكتب قال وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى المقيام فهو يسير على الله عز وجل كلمة واحدة حصل بها كل موعد الله لكي لا تأسوا على مفاتك اللام حرف جر كي حق مصدر يعني بالفعل المضارع لا نافيه تاسوا فعل ماض او مضارع مضارع منصوب بكي وانا مجرده وعلامه وعلامه النصب حذف النون والواو كان وهنا نقول ان كي عامله بنفسها لانه لانه سبقها حرف جر واذا سبقها حرف جر صارت هي النصب لكن لو لم تكن لو لم يكن فيها حرف جر بان قلت جئت كي اقرا صار الفعل بعدهما منصوبا منوبان محمره على راي الكوفيين على راي البصريين نعم وعلى راي الميسرين ناسكم امسحها هي ناصره من نفسها وهذا هو القول الراجح الراشد لان من طريقتنا ان ان نحاجج اختلفوا على قولين اخذنا بالاسهل طيب لكي لا تاسوا على ما فاتكم اي لكي لا تحزنوا على الامر الذي يفوتكم مما تريدون ولا تفرحوا بما آتاكم اي ما حصل لكم لا تفرحوا به اي فرح بطر واشر واعجاب ويصل معناه الا تفرح بنعمه الله لا فإنه حق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هل يفرحوا امر من الفرح بفضل الله ورحمته لكن المراد بالفرح من هي عن الفرع الحامل على الاشر والبطر والاعجاب هذا هو المنهي عنه ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختلف فوه اذا ثبت حدت الله عن ان العبد فهل تثبت اكرهها اما في حق العبد فلا لان الانسان قد يكون لا المحب لك ولا مبغض لك يعني لم نقم بغلب محبه لك ولا بغض لكن في جانب الله الذي يظهر به انه متعه نفى المحبه عن شيء فهو افتاء بالكره لان الله يقول فماذا بعد الحق الا فإن قال قائل إن قولك هذا يهدم قسم المباح في الشريعة الإسلامية لأن المباح مما لا يحبه الله ولا يكره قل لهذا لم أأمر به ولا منع عنه والجواب أن نقول إن المباح مما يحبه الله كيف؟ لأن الله يحب أن يرى أثر أنعمة الله على عبده فإذا فعله الإنسان عفاء المباعة تمتع بنعمة الله صار بذلك محبوباً إلى الله لكن له ليس محبوباً لذاته على كل حال إذا نفى الله المحبى عن عمل فهو إثبات للقراعة كل مختال في هيئته فخور في قولته يعني المختال أو الاختيال عود إلى إلى الهيئة يعني تبختر في مشته يسبل ثيابه يسبل عمامته يسبل كمه يسبل مشلحه نعم يعني بعض الناس كثير اختلاف حتى بهذه الامور تجد مثلا يكبر العنا كم عليه من متر 40 متر نعم يوجد ولا ما يوجد يوجد انا اقول على اسم مبالغه لكن اربعه انتار يوجد بكثره الى 10 هذه الانامه 12 انتار متى يقوم بليها ثم متى يقوم بايش نشري بحله كيف جاهز جاهز احيانا بعضه يرفع او بعضه يمكن نخيطها فانا كل حال هذه من الخياط كذلك بعض الناس يجعل القمه واسعه بحيث يكون صالحا لان يكون بدلا لقميص وهذا من الخيالات كما قالوا شيخ الاسلام ابن تيميه ومن الناس الذين يكونون على الخيالات في تنزيل ثوبه المهم الله تعالى لا يحب كل مختال سواء في هيئته او في ثولته او بقوله الفخون بقوله والمختال بهيئته فنسال الله تعالى ان يثبتنا على هذه العقيده امين وان يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله وان لا يزيغ قلوبنا بعد الهداه واهدنا من رحمه انه هو الوهاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسانا لا لا يمكننا الان ان نجري على هذه العقيده مسابقه لانه ماذا بقي عندنا الا يوم نعم ممكن ممكن نعم طيب اذا يمكن ان نجعل مسابقه في الحفر والمناقشه ممكن مم. يجون عم نناقش موضوع ايش الفايده انه على الشاشه انا اريد في الحفظ بمعنى اني اقول اقرا القطعه الفنانيه من كذا الى كذا انا ايش اول تاسع ترى حضرينهم هم هم اشيخ اللي حضروا نسمي غا في الجلسه في الدراسه طيب خير ان هو كذلك نذكرون 10 تاعها والجائزه غير معين الجائزه غير معينه يعني ان ممكن ان يكون اذا عطس وقال الحمد لله قدحك الله هذا ادى حقا او نقول هذا سببه غير المسابقه ثاني <تصفيق> <تصفيق> قال كل حاجه ستكون ان شاء الله مسابقه ستكون مسابقه والجائزه غير معلومه حتى يذهب تذهب اذهانكم كل مدى سيتقطين هذه الجائزه ان شاء الله تعالى شيخ جزاك الله خيرا شيخ بارك الله فيك هذه يجوز الرجل ان يقول بنسبه النعم التي عندك ان هذا المال كثير بقدر انا الذي يقول وكيفه بفضل الله عز وجل ثم ب مساخه خبرتي او لا في هذا الامر ينبغي ان بغاني حين هذا من الله لا نباثني بقوله بشرط الا يغلب قوله بخبرتي على قوله بفضل الله لان بعض الناس قد يقدم بفضل الله لقطا لكن في قلبه اش ان الخبراء ابلغوا بتامين حصول هذا الشيء فاذا كان يخشى على نفسه من ذلك فلا بد ان يقول واذا كان يريد ان يقول بخبره من اجل ان يحث الناس على فعل الاسباب كان هذا خير كنا مصيبه هذا طاعن في اصابته هو هو ما مصله هو كل ما مصله بدنه اين انا ما هذا ليس موثوق لا مين موثوق من كان فينا موصول اقرا نهايه ايته باينه ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب فاشكون فتشكون انا ابغى انا اغمض عيني وجهه اخر دهنا من اغني ماذا تكون اذا قرات الايه ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب نافع الا نافع احسن دعنا عبيد نعم الشيخ محمود ما نقصد المعارض ما نقصد ان مخلوقين لا رحمهم الله والعاقب لا لا غلط هذا غلط ما يقال هناك بل يقال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله على على كل حال هم انت ولا على مخلوق معني انك علمت الان انك كارههم ما حصل وفيه نوع من نوع من الاعتراف وان كان يقول لا نقصد وان شاء الله يرضى عننا في من خير لكن نقول عدل العباره الى ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام الحمد لله على كل حاجه نعم الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من نعم فيها جائز فيها هذه التكمل نعم وصلى يقول المتكبر عليكم المتكبر جائز 13 التكبر على المتكبر جائز هذا لا يجوز لكن اذا قال ان معذر للمتكبر ما محمود يجوز ولا اساله خير المعز يعني المؤدب المؤدب المعذر للمتكبر محمود ها لكن متكبر متكبر لا المتكبر مو تكبر ها لا شلون مستكبر ولا تكفع من متكبر ابدا لكن اذا كان لك سلطه وبالتاديب قول المؤدب للمتكبر محمود مثل ان هو يمر وما يسلم نعم هنا لينا ثنا اجل اذا اذا سعرت هناك في المملكه سعرها هذا لا يمكن بقى نتكلم انا صوره هذه الاجر وهذه هذه الاجر نحن هو القدر الذي يكتب تحدي من مثل الاهل يجوزني على الله بها واذا كانت بسبب دعوه الناس على الاسعار لا يعد هذا دليلا نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوه و سلم لمنا كان الله اختياق فانه لعله جسيم لمنا هنات كان من يخطاق لم يسب ابو لكن قال لا اخطائك انما انه لم يخطئ كما تقول رمى الصيده فاخطا ايلان نسي ولهذا قال ما أخطأ قلم يكن ليصيبه لانه حال خطأ لا لا يمكن نسي نعم هو بعض الرصاد صلى الله ما عليه وقعت المشيخه في بين يا لوارد استفسر بالضبط ما كان أهله أو ما يشفع له هل يخبر هذا في علاج ما طرا ولا قرب اول محمد الطبيب بها جاء حسب ما قد قل ايه ان كان قصده ارشاد اهل اذا حصل سبب يؤدي الى هذه المصيبه ان يفعل كذا وكذا فهو طيب يعني مثل لو كانت المصيبه احتراق البيت من اجل عدم اطفاء المصباح وقال ليش ما اطفاتوا المصباح لا اطفاء المصباح ما كان كذا احترقت الاعده التي التي تصيب بالطاقه كثير وبالطاقه الكهربائيه لف طول المده فقال الاهل لو انكم قفلتم على هذه الطاقه ما احترق يرشدهم هذا لا باس نعم نعم سبب الرسول افضل نشانه لانه افضل افضل رسول يا ساتر قتل اعظم هبوب قتل اعظم هبوب وصاب الرسول يمكن انا كل حاجه حتى لو تاكل فانه يقتل وتوبته عند عند الله عز وجل نعم ان شاء الله اللي مرات ان شاء الله عليك توجد معي شيء جواب من دعوه هذه فين حياه قولنا المصير في البرده ااا الحاجزة الحاجزة يقول ان جاء طلب خفي مادي من اولوفه هو فاحل زكاه يقول هذا ما قصد فيها الشفاعه يوم القيامه هذا يشفع جيد لا نعم يريد يقولون بايه بالضبط استعن ان لم تكن عارف. تكون عارف يوم لا الع... يوم عاد الع... يوم المعاد هيه العفره والله الا قبل ذات القدر كان يوم قابل الحادث العام يعني عند الجميع عند حلول حالث العمل اللي يعومي ناس كلهم يا شخص يكون يوم قيام من قل هذا يا شخص قدقنا حالي يوسف و رفاق يا يا شخص أنا ظهرت أنه العلمة الدعوة لا هل من هذا كله كله حتيان يا رتيالة رجل هذا يعني ما هو قديم غلطا هذا له كلام رب العالمين اللي نحن الذي نعلم الهلاك لم يرد للحق كل هذا تحيف ما لمن المرغب سوى في عند حلول الحادث الامني يعني في الدنيا في الاخره قال ان لم تكونوا اخذا يوم المعاد يد يعرفن كلمه يعفون هل, هل الرسولين يكون عفوا عن الناس يوم القيامه نعم لا يمكنك لكن عند هذا الرجل يمكنك والا فقل يا زلفقد ثم البث الاخي عاد ماذا يقول فيه ثم ما يا فان من جورك الدنيا وضبساو من ظلمتها الملائحه وقلت ما عاد به وجه مستحسن عند الناس هذا بس الاول اما الثاني لك. يا اخي لا استحسنا وهل بعد الكوبري من من حسن لا, لا انا اقول له قال له هو بثرت عليه كل ثنازلنا معك الى ابعد الحدود وكسرنا سلم الصعود نعم كيف تجيب عن قول فإنا من جنة الدنيا وضوابطها ومن علمك ما نذكر كيف تجيب قال لو قدرنا ان البيتين الصادقين لا ليس فيه مشكل هل يمكن الاجابه عن البيت الثاني نعم سائد انت تجيب ما يمكن تجيب عن الثاني عوره مفصول البيت الأخير يتبين بأنه عن البيت إلا أولاً كيف نجمع شخص بأن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا من, من انتحد وأن رجلاً من الصحابة انتحد في الزمن ورسول وغضر الله أولاً من؟ لا أعرف لكن سمعت أنت لا, لا. تعرف ولا تعرف السنة ولا أي الكتاب ولا من القائد هذا الرسول عليه الصلاه والسلام اتي اليه لرجل قتل نفسه بمشاقس يعني هذا فانا ما يصلي عليه ما صلى عليه لانه صرات صلاة... لانه صرات عليه شفاء لكنه امر بالصلاه عليه فاصلو على على صاحبك او او صلوا عليه طيب هذا لا يدل انه يعني مسلم مسلم مسلم لكن ما لا مانع من انه خلد في النار ما دام الرسول يقول خالد فيها ابدا ولو ما جاءت ابدا وكان مساله سهله مثل كان تكون كل الذي قتل غيث لكن جاءت ابدا فاذا صحت هذه اللفه فلا معنى لكونه يتاول انت الوقت وعندنا الان عندنا ادوار احلام قاموا بيجوا من القاعه والكلمه ما هو به هذا رجل عتبي جاء الى حلقات الرسول عليه الصلاه والسلام عاش هذا هذا البيت ها صح كلامك كن فيها نفس الشيء ده نفس اللي انت اللي قبر انت ساكنه فيها العفاف وفيها الجود والكرم نعم هذا شيخ كلامك صحيح هذا صحيح ما شاء الله اكيد ايه قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا نفسي إبقاء بقدر ان يساكنه يعني في خلافة رسول الله أما اذا أصر القدر نفس هو قال أيها الإخوة اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونالتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يحيي إلا الله فلا ملله ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله انا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما اما بعد فان المهم في كل فن ان يتعلم المرء من اصوله ان يتعلم المرء من اصوله ما يكون عونا لله على فهمه وتخريجه على تلك الاصول ليكون علمه مبنياً على أسس قوية ودعائم باسقة وقد قيل من خرم الأسول خرم الوصول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى عائل وأصحابه ومن تبعهم بجسان إلى يوم الدين هذا الدرس الذي نبتده به هذه الليلة ليلة السبت العاشر من شهر صفر عام, عام ستة عشر وأربعمائة وألف هو في اصول التفسير ونسال الله تعالى ان يسر اتمامه على الوجه الذي ينفع بدا المؤلف كتابه بهذه بهذه الخطبه خطبه الحاجه <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نتوب اليه ان شاء الله بين القوسين لانها لم تاتي في الحديث لكننا قلناها تقليداً للعلماء السابقين والحديث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مشروعه السلام أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم ويكون الحمد لكمال المحمود ولإنعام المحمود أيضاً فهو فضل وإفضال فالآكل إذا أكل يحمد الله عز وجل على كمابه أو على إحسانه وإنعامه الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا أرضى عن عدد يأكل أكله فيحمده عليها ويشتب الشرب فيحمده عليها واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص أما كونها للاستحقاق فإن أحق من يحمد هو الله عز وجل واما كونه الاختصاص فلان الحمد لان الحمد مستغرقه لجميع انواع من الحامد لان الف الحمد للاستغراق ومن الذي يختص باخذ الحمد كله الله عز وجل ولهذا نقول اللام في الحمد لله للاستحقاق وايش والاختصاص جملة نحمده جملة توكيد توكيد في المعنى لقوله الحمد لله نستعينه نطلب منه العون نستغفره نطلب منه المغفرة أما العون فهو المساعدة وأما المغفرة فهو سطر الذنوب مع التجاوز عنها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله أي نعتصم به من شرور أنفسنا وهل من نفس الشرور؟ نعم من نفس الشرور قال الله تعالى وَبَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ لا بِالسُّوءٍ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّهِ والأنفس أو النفوس التي جاءت في القرآن وصفت بثلاثة أوصاف بالنفس المطمئنة في قول الله تبارك وتعالى يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارجعي إلى رب وبالأمارة بالسوء في قوله تعالى وما ابرئ نفسي ان النفس الاماره بالسوء وباللوامه في قوله تعالى ولا اقسم بالنفس اللوامه فاما المطمئنه والاماره بالسوء فهما متباينان لان المطمئنه تأمر بالخير وتنهى عن الشر والاماره بالسوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير واللوامه الصحيح انها وصف للنفسين جميعا الاناره بالسوء تلوم والمطمئنه تلوم الاناره بالسوء تلومك متى اذا فعلت الخير واذا تركت السوء لامتك الان المطمئنه تلومك متى اذا فعلت السوء وتركت الخير فالصواب أن اللوامة وصف يكون للنفسين جميعا للأمارة بالسلو والمطمئن أنفسنا فيها شروف والمعصوم من أسلمه الله ولهذا نعتصم بالله من سلونا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الأعمال كما تعلمون ثلاثة أقساء سيء وصالح وبينهما لا سيء ولا صالح هل للسيء آثار سيئة؟ الجواب نعم واستمع إلى قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظ مما ذكروا به فعاقبهم الله بهذه العقوبات لأنهم نقضوا الميثاق فالسيئات سيئات العمال لها آثار سيئة وما حصل الشر الا بسيئات العباد ظهر ظهر الفساد في البر والبحر بماذا بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا وقال تعالى وما اصرفكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ما يعفو عن كثير من يهده الله فلا مضل له يعني من يهدي الله تقديرا او من يهدي الله تحقيقا او الامرين الامر فمن يقدر الله هداه فراب الدان يهتدي ولوت لد له عوامل تختري طلال ومن هداه الله تحقيقا واهتدى فانه لا يستطيع احد ان يضله لان الله تعالى قد هداه والامر بيد من بيد الله عز وجل وهذه الجمله تدل على ان هذه الجمله توجب الانسان ان لا يطلب الهدايه الا من الله عز وجل مع فعل الاسباب الاسباب لابو الدبله اسال الله الهدايه وا وا واعمل لاسبابها من تعلم الشريعه واستظهارها وما اشبه ذلك ومن يذل فلا هاديه له من يذل بالفعل يعني حقيقه او من يظلم من يذل تقديرا الامران جميعا فمن اراد الله اغلاناه فتمام اراد الله تبارك وتعالى فانه لا يمكن ان يجهه احد ولا ادل على ذلك من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام مع عمه ابي طالب عمه ابو طالب احسن اليه اي الى الرسول احسانا عظيما وصبر على مقاطعه قريش من اجل ان يكون مع النبي صلى الله عليه واله وسلم வாமனபிச